الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل ذل يشمل قدرتهم كل ما حجه بيضاء ليلها كنهارها سوى لا يزير عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل هموم سالك الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام لازلنا في تلك الرحله العظيمه انها رحلتنا الى دار المقامه رحلتنا الى الدار الاخره نعبر فيها من محطه الى اخرى ونقف عند كل محطه وقفه نتدبر ما يحدث فيها للعباد اخوتي الكرام ان العبد حينما يرى ما يمر به الناس من الفتن والمحن التي تعصف القلوب عصفا يحمد الله جل وعلا ان هناك دار الاخره وان العبد ان صدر قليلا واجتهد في طاعه الله عز وجل وثبت في الطريق الى الله تعالى فانه لا محال سيرجع, سيرجع الى تلك الدار التي يجازى فيها العباد حينما ترى الظلم والطغيان وحينما ترى اهل الكبر والفسق والفجور فإنك تحمد الله جل وعلا ان عنده دار الاخره وانه عند الله جل وعلا تجتمع الخصوم وان العباد سيقفون بين يدي الله جل في علاه انتهينا في الخطبه الماضيه بعد الموت وما يحدث للعبد في قبره من عذاب او نعيم والمحطه التي نقف عليها اليوم البعث والحشر يقول رب العزه جل وعلا ونفخ في الصور فَصَعِقَ الَّذِينَ فِي ما عملت وهو أعلم بما يفعلون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإصرافين ينفخ في الصور نفختين وقد اختلف العلماء هل هم ثلاث نفخات نفختين فقط نفختين فقط. فمن العلماء من قال هما نفختين فقط ومن قال انهما ثلاثه والاظهر انها نفخه صعق وموت نفخه واحده صعق ثم موت ونفخه ثانيه وهي نفخه البعث تدبر معي هذا الوصف العجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم كيف أنعمه وقد اتقر صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصلى صفعة ينتظر أمر الله عز وجل يعني أن إصرافياً حلى جبهته ووضع القرن وهو ضوء كبير في فمه ورسل سمعه يعني دليل على اقتراب الساعة كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر فالساعة قريبه لا محاله اذا صاحر القرن يستعد للنفخ في السور فاذا جاء امر الله نفخ في السور فصعق فصعق من في السماوات ومن في الارض كل من عليها فان ثم يؤمر من بالنفخه الاخرى وهي نفخه المعنى هذا الملك الموبكر وهو إسراف، فينفخ في الصور فاذا بجميع الخلائق تعود كما كانت فاذا هم قيام ينظرون لا ترى فيها عواج ولا امتى لا مرتفع ولا منخفض كقرصه الدقيق يعني كالدقيق الابيض وفي حديث ابن عمر يحشر الناس في ارض كالفضه 이렇게 <목소리> <목소리> يرتكب المعاصي ويفجور فجوراً عظيماً لانه يعلم أنها حياة وستزول فيريد أن يعيش تلك الحياة على الوجه الذي يمتعه بها فالذي لا يؤمن باليوم الآخر هكذا حياته ولذا لما وقف الأسماء من تنبي بكر رضي الله عنه لما وقف امام الحجاج بعدما قتل عبدالله بن الزبير الصحابي سنقف امامك يا حجاج بين يدي الله عز وجل فصرفت نفسها باليوم الآخر لان الله جل وعلا سيفصل بين العباد وقد بين الله عز وجل بالادله الكامله ان هناك يوما آخر فضرب الله عز وجل لنا فضرب الله جل وعلا مثلا ببدء الخلل وخفيه. وقال يا محمد تذعن أن الله قادر على أن يعيدنا بعدما سرنا هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيعيدك وسيدخلك النار وديك من علامات النبوة ثم من عدد ثم من مضغ ثم بعد ذلك سرز عظام تكسر العظام لحما لابنائه اي ابي كنت لكم? قالوا كنت خير ابي. قال فاذا انا ميت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اتو بي بعد ما يصر ربا في يوم عاصف فضروني لتنخذ الرياء فلان قدر الله علي ليعذبني لي عذاب واحدا من العالمين فمات الرجل ففعل ابناؤه ما امروا به ووضعوه فوق جبل في يوم عاصف فتفرق هذا العظم الذي صار طوار أخذته الريح فوق الجبال وفوق الأشجار وتحت الأشجار وفي في الآباط والعيون وفي فلما كان في يوم الحشر امر الله عز وجل هذا الجسد البادر ان يجتمع فاجتمع بأمر الله ووقف الرجل ماسرا بين يدي الملك الشديد قال يا عبدي ما, ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب خشيتك يا رب ولذا فقد نص اهل العلم أن هذا الرجل كان يؤمن بالبعث لان الكفر بالبعث كفر بالله الذي لا يؤمن بالبعث كافر كافر بالله عز وجل فهذا الرجل كان يؤمن بالبعث لكنه وصل الى درجه عظيمه من الخوف فحمله الخوف على ذلك ولذا لما قال الله عز وجل له ما حملك على هذا قال حشيتك يا رب فغفر الله عز وجل إذن بعد مراته اعاده الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي نظيف قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشرك إلى العظام كيف انشزها ثم نكسها لحما فلما تبين لنا قال اعلم ان الله على كل شيء قدير فدل الله عز وجل بظهور حدث لبعض العباد اعاد الله عز وجل فيها الخلق مرة اخرى اصحاب كهف ايذ انادهم الله عز وجل ثم اعاد اليهم انفسهم النوم موت اصرف فالله جل وعلا يرفع الروح عن العباد ثم تعود بعد ذلك الى الجسد الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخر ممكن واحد ينام فتقبض نفسه، واحد ينام جمه تعود إليه نفسه، ولذلك النوم يسمى بالموتة الصغرى، وهذا أيضا من الادله على أن الله عز وجل يعيد الخلل بعد فنائه وذهابه إذ يعيد نفسك إليك وغيرك ينام فتقبض نفسه، كل هذه أدلة تدل على البعث والنشوء أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعد موتها وانزلنا من السماء ماء مبارك فأبتنا به جنات وحب الحصين والنخل باسقات لها طلع نظيم رزقا للعباد وعلينا به بلدة ميتا كذلك الزروج يعني هكذا يحيي الله جل وعلا الخلق ويعيدهم وهذا أمر تراه انت بما دوما الارض جرذان ينزل الماء ينبت الله جل وعلا العشب والكلى وغير ذلك حتى يهيج ثم تراه مصطرا ثم يكون حضرا بعد ذلك وهكذا كل هذه ادلته لكن كثيرا من الناس لا يتأمل الخلق ولا يتدبروا فيه والتدبر والتفكر في خلق الله جل وعلا عبادته فلا بد دوما ان يكون لك وقت للتفكر والتدبر في خلق الله جل وعلا حتى لا ترد شبهه من تلك الشبهات على القلب فتنقل القلب من الايمان الى الشك عياذا بالله ثم تجتمع بعد ذلك الشبهات على القلوب بعد الشك إلى الكفر والإلحاق أعاذنا الله وإيابا إذا هذه الأدلة والأدلة النقلية يعني من كتاب الله عز وجل التي تدل على البعث والحساب كثيرة جدا فهي أكثر من التقصر بعدما يشترع العباد ينفق الصلافين والعباب يقومون ثم يدعو الدعي وهو البلد الموكل من الناس إلى أرض المحشر يجتمعون في أرض المحشر وأرض المحشر على الوصف الذي ذكرته آنفا فهي مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقد حد الله عز وجل عن حاجة صحيح مسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه, عنه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في قول الله جل وعلا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم الى انصاف اذانه ومنهم من ينجمه العرق الجامع الناس هكذا جميع الناس اقول لك من الناس من لا يذوقون حرا ولا عاقا اولئك الذين يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في الله ورجل قلبه معلق في المساجد أو في المساجد كلما خرج منه عاد إليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل رودتهم ولكن ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل كنت صدق يرى الله خاليا ففاضت عينا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد يوم القيامه في ظل صدقته يوم القيامة في ظل صدقته هناك من يستظل في ظل عرش الرحمن في علاه اللهم اجعلنا منهم يا ذا الالتواليك الناس يا اخوان كذلك يحشرون يعني الموقف في يحشرون على ثلاثه اقسام او انحاء فمنهم من يحشر ماشيا على قدمين والحديث في مسند امام يحيى سند صحيح منهم من يمشي على قدمين ومنهم من يركب يعني يسير في ارض المحشر وهو راكب ومنهم من يمشي على وجهه اعاذنا الله واياكم كما قال الله جن وعلا يوم يحشرون على وجوههم هذلي وصددا ودم ما من واه يهنم كل ما زل خبت زناهم سعيره لذ يحشرون على وجوههم فقال احد أحد الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يمشي على وجهه كيف يمشي على وجهه قال الذي انشاه على قدمي قادر على أن يمشي على وجهه فالله جل وعلا على كل شيء قدير لما فيه أناس يسحبون لهما تكلموا بعدما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا في المسجد يتحدثون حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون الجنة ومعهم سبعون ألفا سبعون ألفا يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب إبقى ربي هكذا يحشرون الى محتاجين ما يلقفون في أرض المحشر تلك صورة للناس في أرض المحشر سمى صورة أخرى وهي صورة الجبابرة صورة المتكبرات صورة المتكبرين الذين طروا وبغوا واستمروا الفساد الإمام الترمذي ومستقرق الحاكم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الضامن كالنم الذين كانوا يطرفعون من وجوههم على عباد الله وعلى الخلق باي شيء بمال بسلطان بجاه بقبيلة بعشيره يطرفع وهم الناس بأرجلهم. نمل صغير كده والناس تطاؤهم بأرجلهم. ثم يحشرون في سجن في جهنم يقال لهم بولس تعالوهم نار اليوم هذا هذا جزاء المتكبرين المترافعين اذا اخوتي الكرام هذا وعموا قيص البعث والحشر يقفون هكذا ينتظرون امر الله عز وجل ومن كان من الصالحين خفت عليه تلك السنوات الطويله فلا يشعر بوقت كانها صلاه ظهر او كانها صلاه عصر في وقت وهو في ظل عرش الرحمن جل في علاه فلا يصيبه تعب ولا يصيبه نصب حتى يعبر ضراحل الدار الاخره ويصل سالما بفضل الله جل وعلا الى مقره ومستقره في جنات النعيم اللهم اجعلنا من أهلها اللهم انا نجالس لوجه علم وقلب الخاشعة. وبدنا على البلاء الصغير. اللهم الصرع وراتنا ولا اللهم من اللهم احفظنا من بيان دينا ومن خلفنا. وعن ايماننا وعن شماهلنا. ومن فوقنا. ولا اخر عرمتك ان نغتاد من تحتنا. اللهم انصر من وعز المسلمين. اللهم انصر اخوان المصطلع في كل مكان. يا رب وتعني الكافرين على المؤمنين سبيلا وتعني المؤمنين على الكافرين سلطانا قبيلا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن واللحاد اللهم صعب يا ايها هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه